بسم الله الرحمن الرحيم 122. نون 123. والقلم وما يسطرون 124. ما أنت بنعمة ربك بمجنون 125. لك لأجرا غير ممنون 126.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 111. ودوا لو تدهن فيدهنون 112. ولا تطع كل حلاف مهين 113. أماز مشاء بنميم 114. مناع للخير معتد أثيم 115. عطل بعد ذلك زنيم 117. أن كان ذا مال وبنين 118. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 119. تنسمه على الخرقوم 117. وحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها وَلَا 118. ولا يستثنون 119. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 110. 111. أن على حرفكم إن كنتم صارمين 112. فانطلقوا وهم يتقافتون 113. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 114. على حرب قادرين 115. 116. بما رأوها قالوا إنا لضالون 117. بل نحن محرومون 118. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 117. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 118. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 119. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 109. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون 110. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 111.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 فَلْ يأتُ بِشُرَكَائِهِم إِن كَوا صَادِقِين يَوْمَا يُكشَفُ عَن سَطِ وَيدَعونَ إلَ السدودِ فَل يَتَطون خاشةً أَدُ صَابُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَوْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنَسْتَذْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ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 وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين